وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وراء حجاب إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسول فيُوحى بإذنك ما يش إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْقَيْنَا إِلَيْكَ رُقْمًا تَنظِمُ بِهِ وَكَذٰلِكَ أُخَيْنَا إِلَيْكَ رُحْمًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا قُدِّرَ لِمَنْ كَذَّبَ وَلَلَّـإِمَـالُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُمْ مِنْ بيجي من نشاء من عبادنا وإنك لا تجدي إلا صراط مستقيم. إنك لا تجد إلى صراط مستقيم صراط لا يلزق ما في السماء وما في الا اله الا الله قد تنصي ور امن صدق الله